وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير من خَلَقَ السَّم وَاتِ وَالأَرربَ وَأَن زَللَكُم مِنَ السَّمَِمَا فَأَن بَْ نابِي حَدَ إقَذتَ بَجت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 بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اِلهُهُم مَعَ الله قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اِلهُهُم مَعَ الله عَاللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن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 وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد غعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَهُم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ